هُوَ الَّذِي نَفَخَ فِيهِمْ رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم ربهم كافر قل يتوفاكم ما لكل موت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا فأشرنا وتمرنا فرجعنا نعمل صالحا إننا مؤمنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني ولكن حق القول من أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا ذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآل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 الذين آمنوا وعمروا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما فَلَن لَهُمْ ثُوقًا وَذَابَ النَّارُ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا مِنَ المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه